سائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفون عفو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 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُهَاوُونَ عَنْ نَجْوَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله حزب الله هم المفلحون